أتكلم على مسألة الذين يعني مسألة الشفاعة أو شفاعة بعد الموت أو سؤال الشفاعة بعد الموت وقفنا عند قوله وقال الطائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما فنهى الله عن ذلك مش يعبدونهم من دون الله يدعون يعني يعبدون ولأن الدعاء عبادة فنهى الله عن ذلك وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله وخفون عذابه ويتقربون إليه وأنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ما أحد الكشف إلا الله تلا شوالها. قال الله تعالى ما كان للبشر أن الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد أنتوا مسلمون. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أن يتخذ قبره مسجدا ودعا ربه أن يتخذ عيداً. نعم وقال في مرة في مرض موت إله أن اطلع جهودا وصارت تقبلها بأي مسائل يحذر ويحذر مصنعه ما صنعه وأجدنا في الصحاني اللهم لا تجعل قبري أثنى يعبد اشتد غضب الله على قوم على قوم اتخذوا القبور انبياء مساجد روى مالك في الموطأ. قال لا تطروني كما اثرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله وحده ثم شاء محمد لأنه رأى الرؤيا الرجل وقال لما مر عن نصار قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال لهم بل قولوا ما شاء الله وحده أو تقولون ما شاء الله ثم شاء محمد من بعض العرب ما شاء الله وشئتا قال أجعل تاني لي نداً بل ما شاء الله وحده وقال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست من الخير وامام السنية السوء قال تعالى قل لا أملك لنفسي, لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله إنك الا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء قال تعالى ليس لك من الأمر شيء هذا تحقيق التوحيد مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وعلىهم منزلة عند الله جل وعلى الله وقد رأى الطبراني في معجمه الكبير أن المنافق كان يؤذي المؤمنين فقال أباك قوم نستغيث برسول برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله بحجس في ضعف لكن أراد توجيه القلب إلى الرب جلال فعلا. في الله في آخري أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وقال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسؤل مالك عن رجل نظر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك إن كان أراد القبر فلا يأتي وإن أراد المسجد فليأتي وذكر حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد زي قال لو حلف حالفهم بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه لأنه حلف غير الله إلا هذا إلا أن يكون ينتوي وكان فقيها وينتوي بأن حق المخلوقين أن, أن, أن يسمع دعاء أن يسمع دعاءهم يعني, يعني يجيب, يجيب دعاء أجيب الأسئلة بعد الدرس سأجيبكم بعد بعد الدرس سامحوني أنا ما رأيت كل هذا فحق تبارك تعالى أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا يكون هذا لو كان يقصر ذلك كما تقدم في حديث مؤازم من عبادتي أن تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه وأرغبوا إليه ولا يجعلوا لله أندادا لا في محبتي ولا خشياته ولا, ولا في دعائه ولا الاستعانة به كما في صحيحيني قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار وسئل عن أعظم الذنب أن تجعل الله ندا وهو خلفك ولما قيل ما شاء الله وشئت قال أجعلتين الله ندا بل ما شاء الله وحده ولأن الله جل على لا يقبل الأندات ولأن الله جل في علاه قال الله تعالى ومن الناس ما يتخذوا من دون الله أنداد أن يحبونهم كحب الله ولقوله: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس ما يتخذوا من دون الله إياك نعبد وإياك نستعين فلا تخشون الناس وخشوني المسألة على الدائرة كما قلنا على توحيد القلب لرب سبحانه جل, جل في أولاك وعند المحاجدة مع إبراهيم قالوا وحاجه قوم قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشكرين به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع رب كل شيئا علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالأيمان ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين أمنوا ولم نلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عين المسعود في قول تعالى الذين عملوا ولم يلبسوا إمنهم ظلما شق ذلك على على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه أخذوها على التعميم فأراد أن يسأل يوم أن هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص قال إنما ذلك الشرك كما قال عبد الصالح يا أبناء لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وزال قال تعالى من طاع الله ورسوله ويخشى الله والتقى هم الفائزون فجعل الطاعه لله والرسول فمن يطاع الرسول فقد اطاع الله وجعل الخشية والتقوى لله وحده جل جل في علا وايضا روى البخاري عن ابن عباس في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل قال قالها ابراهيم عباس قال قالها ابراهيم حين القى في النار وقال محمد حين قال اصاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم ايمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل لذلك قال الله تعالى يا اي يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني حسبك انت وحده الله وحده وحسب المؤمنين ايضا الله وليس من اتبعك من المؤمنين معطوفه اوصاحنا ان نسقل الثلاثه من كنا في وجد فيهن حلاوه الايمان من كان الله ورسوله احب اليه من سواهما وما كان يحب المر لا يحب إلا الله وكان يكره أن نرجع في الكفر بعد أن إذ أنقض الله منه كما يكره أن يلقى في النار قال الله تعالى إن أرسلنك شهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعذره وتقلوه وتسبحوا بكرة ناصرة التسبيح خاص بالله وحده ولا شريك له فالعبادة لا تكون إلا لله وحده سبحانه وجل في علم فالصلاة الصوم كل شيء لا يكون والاستغاثة لا تكون إلا بالله جل وعلا قال إبراهيم أعسى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قلنا التوسل يكون بذات الله جل في علاه وبصفاته وايضا باعمال الخير بالايمان بالمتابعه بالانقياد لذلك قال التوسل بذلك على وجهين نحو ما بذلك الى جبه الدعاء واعطاء السؤال كحديث ثلاثه الذين بالغار يتوسل بما, بما فعلوا من خير والتوسل بذلك للحصول ثواب الله وجنته ورضوانه فان العمل الصالح كذلك هي الوسيله التامه لسعاده الإنسان السرمدي الابدي. قال الله تعالى ربنا إننا أم... إننا سمعنا مناديا من ونادي لإيماننا أنا من وربيكم فأمنا ربنا ففلنا دبرنا وقفل عنا سياتنا وتوفنا مع الأبرار. فهو هنا توسّلوا بالأعمال الصالحة للوصول إلى الوطن الأصيل للنعيم أنعم السرمدي الابدي. وكذلك التوسل يكون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته على على وجهين أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما في حديث الأعماة كما بيننا. وأنه توس يتوص... الثاني أن يكون التوسع مع ذلك أناس الله تعالى بشفاعته ودعاءي كما حدث العام تقدم بأنه نعم بدعاء في الدنيا الله مني أسألك وأتوجه بك اتوجه إليك به الله ما في شفاعة وفي أما الأولى التوسع في عرسات يوم الخيان ولذلك عمر قال كنا إذا, إذا أجنمنا توسلنا برسول الله ونتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم يا عباس فدعه فتوسل بدعائه فهنا يقول التوسل أربعة أنواع مشروعه لا نزاع فيها بين أهل العلم والإيمان ودين الإسلام أبناء الأصلين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عباساتهم القيامة بما بما كان كذلك الدعاء التواصل بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء والسلام وشفاعته، والتواصل بالأعمال الصالحة لأمر المطلوب في الدنيا أو أو لأمر المطلوب في الآخرة. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله. يقول ودين الإسلام أبن عصلاين حق شهاد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأول ذلك ألا تجعل من الله إلى آخرة فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجو كما ترجو الله ولا تخشى كما تخشى الله انفراد القلب بالرب الرموز أقرها المشركون لكنهم أشركوا في المحب وزاد الله تعالى ومن الناس من يتخد من دون الله أندادا يحبونه يحبونه كحب الله في قوله تعالى أم جعل الله شركاء خلق كخلقي واتشاب الخلق عليهم استفهام إنكاري كيف يجعلون والله جل في علاه والذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم والذين يجعلون الوسائط بينه وبين الله قالوا من نعبدوا من الله قربون الله زلفا ويعبدون من دون الله ما لا يدرهم ولا ينفعهم ما يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون كذبهم في ذلك وقال صاحب السين وما لي الذي فطاني وألي ترجعون أتخذوا من دوني آلهة يريدني الرحمن وبدور لا تغني شفعتي شفعتم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون والأصل الثاني يبقى الأصل هو العبادة ولا شريك له والأصل الثاني نعبده بما شرع يعني بالاتباع تعبده بما بما شرع لا بما بما ابتدعته وبهذا يكون التوسل كما قلنا وأراد أن يصل بهذا أن التوسل التوسل التوسل عبادة والعبادة لابد أن تكون مشروع والمشروع لابد أن يكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعته ما انزلها بمسلطان فإن, فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالمًا جاهلاً معتاديا وهذا الأمر الأصيل الذي تكلم عنه ثم جاءت جاء السؤال له نقف عند هذا السؤال ولكم عندي كما, كما قلت الدين في هذا إن شاء الله نحاول ان أن نجعله اليوم بإذن الله لو في اسئله تفضل